بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا أذرا أو نذرا إنما توقع يوعدون لواقع فإذا النجوم طبست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أكتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين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 انطلقوا إلى ما كنتم به تكربون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتبرون ويل يومئذ للمكذبين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 قلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين